أعوذ ب ا ل ل ه م ن الله ش ي ط ا ا ن ر كرمنا ج ي بني م آدم م ولقد و ل ن ا ح م في الرحمن ب و ا ل ب ر ر و ز ق ن ا ه ا ل ط ي ي ب ا وفضلناهم ت على ك ث ر ممن خلقنا ت ض ي ل ا يوم م ف م ن أ و ت ي ك س و ب ه بيمينه ف أ و ل ئ ك ي ق ر ؤ و ن ك ت ا ب ه م و ل ا ي ظ ل م و ن ف ت ي ل ا ي و م ندعو ك ل أ ن ا س ل ا م ي ه فمن أ ُ و ت ِ ي كتابه ََُِ بيمينه فاولئك أ يقرؤون, يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه اعمى ومن كان في هذه فهو في ا ل آ خ ر ة أ ع م ى و أ ض ل سبيلا